نِه آالِهَةَ ل يَخلكُونَ شَيْئ وَهُم خلَقُونَ وَل يَمكونَ لِأَ فُسِهِمْ ضَلو وَل نَفع وَل يَمِكونَ لِآ فُسِهِمْ ضَروَو وَل نَفَع وَل يَمكُون مَوْتَو وَلا, ولا, ولا, ولا حتَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُآزَ لَهُ الذي عَلَُ السّروَ فيِي السماوَاتِ والالأَْرضِ إِهُ كَانَ غَفُور الرَّحيمَا وَقالوا مَا لِهذ الرَّسُون يَأكُلُ القامَ وَيَمْشي فِي الأسوَاقِ لَ ل أُزِلَ إلَيْهِمَ لَكُ فَكُونَ معهُذير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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مخردين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وَإذاَا قِيلَ لَهُ سجد للِ الرَّحْمنَِ قَا وَن الرَّحْمَنُ أَنَسْجد لِمَا تَأمررونَا وَزَادَهُ نُفُ تَبارََكَ الذي جَعَلَ فيِي السماء إابُُ جَوْ وَجَعَلَ فيِي هَا سِاجَو وَقَمَر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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا آتَوا فُقْلًا لَّمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قاما والَّذينَ لا يدَعون مععَ اللهَِّ إلَه آخَرَ وَلَا يقَتُلونَ نَفْسََِّ حَوَمَ اللهَّ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنون وَمَ يَفع ذلكَلِكَ يَلقثَامَا يُضَعاف لَهُ الْ العذاابُ يَوْمَ القِيياامَةِ وَيَخْل دَ فيِيهِ مهَاناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما